أرجوكم تسيبوني الليلة دي أكلم أختي المسلمة أختي المنبهرة بفتنة الغرب أختي المتمردة على آداب الإسلام أختي المخدوعة بأضواء الليل مش أنت مسلمة؟ آه طبعاً وأنا بقولك أنت مسلمة بنت مسلم وبنت مسلمة فيك خير عايز اكلمك النهاردة بالراحة عايز اصحي عندك عاطفتك الكامنة في اعماقك بحب الله والنبي محمد انت بتسمعي كلامي دلوقتي لوحدك بعيدا عن الناس ما نحاولش نغرب من الحق بيني وبينك اللي شايفنا ربنا واللي شاهد علينا ربنا انت من قلبك بتحب ربنا من جواك بتحب النبي من جواك المؤمنة بالقرآن طيب اللي انت فيه ده في حياتك جملة بمعنى ان شعرك عريان وان لبسك مجسم وبتتعاملي مع رجالة تتحكي او تهزلي لكن ما فيش اكتر من كده وبتسمعي مزيكا واغاني وتشوفي افلام كده احيانا و الى حياتك دي كده ترضي ربنا هو ده اللي ربنا عايزه منك هو ده اللي ربنا خلائك عشانه لازم تفهميني الموت سيأتيك لا محال فرّي أين شئتي وحافظي على صحتك كيف شئتي هاتموتي انظري حولك أين الآباء أين المعارف أين الأحباب أين الأصدقاء ائر صحة الوفيات كل يوم سيخطفك الموت في أي لحظة كم من إنسان مات بالسكتة القلبية كم من إنسان خرج من داره ولم يعد دهسته زيارة كم من جميلة أفسد وجهها سرطان أو أفسد قلبها نزيف داخلي أو أفسد عقلها شحنا كهربية زيادة أو أفسد رجليها ويديها شلل ربع كم وكم, وكم وكم وإن كنت في قمة كنوثتك وصباك من يطمن؟ إذن الحقيقة اللي بن دلوقتي إنك هتموتي وانا هموت وانا هموت وهنقبو ربنا انت بتعتقدي كده برضو ان في يوم آخر وفيه جنة وفي نار وفي صغاط ومزان وصحف وحساب ضحكوا عليك خدعوك وقالوا انت حرة لا ما انتش حرة بدليل انك ما تضمنيش دلوقتي انك تعيش البقر مش في ايدك ما تضمنيش دلوقتي انك انت تعيش سليما ما تضمنيش دلوقتي انك تقدري تاكلي او تشربي بعد دلوقتي ما تضمنيش دلوقتي انك هتقومي من جلسيتك اللي انت عداها لي اذا عرفتك كده يبقى امرك مش بيدك با امرك بيد الله سبحانه وتعالى اذا اختي المسلمة ليه تضحي بنفسك عشان ايه عشان راجل؟ طب الراجل ده ده الوقت لو ولا ياذب الله ربنا يديك الصحة ويحفظ عليك صحتك وجمالك لكن لو شوية صداع نصفي كده عملوا بس لوية في وشك كده عينك عملت كده وبقك يتعاوك كده ها الراجل اللي مفتون بيكي وانتي عامله كل ده عشان المخرجين هي فنانة هيجروا وراكي ها المعجبين هيبصوا ها المنتجين هيدوروا عليك ها الشباب هيعكسوك ها؟, ها ها ها مين اللي ينفع مين اللي هيقف معاكي ايه اللي هيدوم لك خليني اتكلم بالراحه عايز اقولك ان ربنا خلقنا علشان نعبوده وهيحزبنا على الحتة دي ده عايزك بقى تصلي مش الصلاة منقص من الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليكم السلام عليكم لا ده عايزك بقى بعد الحجاب تستمتعي بالدين استلز بالدين عايزك تبدأي قولي عم الشيخ عايزين نبدأ نبدأ منين البداية هي الحجاب وبعدين تاني خطوة الصلح. مضبط الخمس صلوات أول الفرد ثلاثة القرآن شوفي واحدة كده طيبة تعلمك تقري قرآن إزاي تفهمي قرآن تستمتعي بكلام ربنا أربعة تكفي عن الاختلاط بالرجال هم دول اللي ضيعوك هم دول اللي أفسدوك هم دول اللي خدعوك هم دول اللي حيخلوك تخساري ديني واخرتك وربك ونبيك تبقى علاقتك في حدود محارنك اختي انا خايف عليك انا زي والدك انا جدك خايف عليك يعني انا هستفيد ايه ان انا لما اقول لك تلبسي الحجاب وتلبسي اللي بيقولولك الهي الحجاب بيستفيده يستفيده ومش فوك نستمتعه بالنظر لجسمك لمفاتنك فكري انت الواحد في دلوقتي وربنا سامعك وشايفك قراري انت مش عارف هتنوتي امتى يمكن النهاردة او بكرة بقي لك كلمة اخيرة ان السعادة سعدت القلب والقلب في ايد ربنا مش هيضع السعادة فيه في الا هو ففي النهاية استسلمي ربنا سيبك من المناظر والصبر والانبهار اغتي المسلمة تحجبي صلي التزم مع القرآن تدخل الجنة وتعيش الدنيا في أمان الدنيا جنتها عبادة الله